Zaynabu, lemma rāā, humma havi tāfi, zaynabu, lemma rāā, humma havi tāfi, تفي بالقلوب شاهدوها بالقلوب شاهدوها زينب لما را ام بالطف زينب لما را امها به قفي زينب ولادت <تصفيق> امها به قفي ماردين بها السيد قدامي بي الرزايا همي للصيتن تاريخي انادي وخيا عليك السلامي وخيا عليك السلامي دماغك تسيلوا كنب عين والتفاضه ليلان ما كتصي و كنا بعين والتفاض حليان لاوني لارضين بها الصيب Uqayya alayka al-slami Uqayya alayka al-slami Adima ka tasiuk nab-ayin Zaynabun tunaadi bih harukati maasi Wattakulu hummi bilhruzik karawasi Zaynabun tunaadi bih harukati maasi Wattakulu hummi bilhruzik karawasi يَا لِي عُضَيْدٌ عِنْدَ دَاعٍ قَاسِي وَلْيَتَامَى نَوْحُنْ حُزْنُهُمْ لِبَاسِي وَحُزْنُهُمْ لِبَاسِي أَحْرَقُوا في لهled aceite احتبسات انفاسي احتبسات انفاسي احتبسات انفاسي ويجبتون جظ به damal جظ به كحصن تحتمي مالذي ه dura اماما وتبقى زينب كحصن 秒ج تحتمي مالذي ه يا شمسن في الوغى تسيح الهمم انسان ضلا ما ولا تخشى العده ولا تبا سويفا وحما ما دائما ويلي لايتامي بردان والسلام زينب كحصن انت حتمي في هالايام ما في لهوغم تزيح الهم ان سعد ولا ما ولا تخشى العيده ولا تباس سوء كن وتسمو دائما ولا أن تين بر وسلا وتشك حالها و جاين هيها هي أماهُ قد زك ص وتشك حالها و جاين أيها أماهُ قد زك ص أوقاس ah هنا وقوم السوء ما رعوا خماري وبلأيتام أمه فراري من الفتك عليهم كم أداري وأبكي ألماً والصبط عاري والشمر بالصياط في جواري وتبقى زينب كحصن تحتمي في هالأيام كشمس في الوغم تزيح الهم إن صاد الظلام ولها تخشى العيدة ولها تخشى العيدة ولها تأبى سيوفا وحماما وتسمو دائما وللأيتام برفا وسلاما وتشكو حالها والدمع الجاري هيا يا امها قد زاد انكساري وقاسيها هنا بين العitare وقوم السوء ما او خمار وبلايتام امه فيران الفك عليكم أدار وبك ألا من والصط وشمر بالصياطي في جواري زنا بون لماء هوهط في زنا بون صاتك بالقلب شاهد دو زينب لما راى الله قريب اي زينب لما راى الله لما راى قريب في الفيافي افافي تنادي بحرق حسين دموع الهافين ذرافي اجيبني حبيبي اجيبني وياك هذا التجافي رأيت أمها في الفياف بنوره لها بالعفاف تنادي بحرق حسين دموع لها في الذرافي أجيبني حبيبي أجيبني ويكفيني هذا التجافي والذي حبيبي يا بسمة البشير والذي حبيبي يا نظرة الأمير كيف تبقى عاري في لفحة الهاجير والذي أجبني Al-Lakka fi-zumurih Jis-mu-kka-al-mu-dam-ma-af-kada-ni-shu-urih araka i sadri kal فتبقى عاري في لفحة الهجير والذي أنجبني ما لك في ضموري ما لك في ضموري اسمك المدمى أفقدني شعوري كيف لي أراك بصدرك الكسير بصدرك الكسير بصدرك الكسير وتبكي فاطم وتشكو ما بها إلا السماء إلهي كيف لي اراهو سابحان على دماء الهي انه حبيبي وسليل الانبياء اذابوا مهجتي هو زادوني بلا ان في وَتَبِكِي فَاطِيمٌ وَتَشْكُمَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ إِلَهِ كَيْفَ لِي هَرَاهُ سَبِحًا حَلَى الدِّمَاءِ إِلَهِ إِنَّهُ حَبِيبِي وَسَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ اذا ابوا مهجتي وان زهدوني بلا ان في البلاء تدمدس ومورى وريتنا عاد حبيبي ويلهم قوم العناد اذا فقد غالوني بل والغال المصطفى كحل عبادي والغال المرتضى نور البوادي اللي قلبي حطم وجاد وسهادي وفوق الهم قد صار رقادي تضم موج جسمه وريتنا عاديه البي بي ويلهم قوم العناد اذا غلوا كيا اذا فقد غلوني بل غلوا الرشادي وغلوا المصطفى وغلوا المصطفى اجل عباديه وغال المرتبة أور البوادي لقلبي حق مهتدي سهدي وفهوخ الهم قد صار رقادي وتبكي فاطم وتشكو ما بها إلى السماء وَتَبِكِ فَاطِيمٌ وَتَشْكُمَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ إِلَهِ كَيْفَ لِي أَرَاهُ سَابِحًا عَلَى الدِّمَاءِ إِلَهِ إِنَّهُ هَا إِلَهِ إِنَّهُ أَحَبِهِ بِي وَسَلِي الْأَنْبِيَاءِ أذاب مُهْجَتِي وإن جاهدوني بلا في بلاء تضم جسمه وهيتنا عادي حبيبي ويلهم قوم العناد ايدا اي اي اي اي اي اي اي غلوك يا ايدا غلوك يا فقد قالوني بل قالوا الرشادي و وقالوا المصطفى تاج العبادي و المرتضى نور البوادي نور البوادي نور البوادي لقلبي حطم ذقد سهاديه وفه قل همي قد صار رقاديه وفوق الهم قد صار رقادي زينب لما رأى رمه بالقاف بالقلوب شاهدوها بالقلوب شاهدوها زينب لما هبط في <تصفيق> زينب لما راته <تصفيق> <زينبٌ لما> هبط <رأيته تصفيق> <تصفيق> <صفيق> <تصفيق> <أني> في <طريحا دماه دماكي> لقد غاوله سايف باغيه لقتليه تابه البواكيه لقد راح عنا غريبان وبعد آم ذقت أهلاكي هأيا أمهاكي ظناكيه Tarihan Dimaahu Dimaaki Laqad ghala musayifu baagiyin Laqad ghala musayifu baagiyin Laqad ghala musayifu baagiyin Laqad raah anna ghariiban Waba'u وبعدا هذقت ألاكي أمي لو نظرتي فلنا ونحن نجري ملا ظني راني وخشيتان من أسري أمي لو نظرتي فلنا ونحن نجري ملا ظني راني وخشيتان من أسري ترونا الايادي من بعد حرق خدري اقدوهم علينا مثل الجحيم يسري يتموا ابانا في فحشات وكفري ااروا ونالوا في بدر Ommy, لو نظرتي, كان ونحن نجري ملظى النيراني, وخاشية من أسري سترون الآياني, من بعد حرقي خدري حقدوه علينا, مثل الجحيم ياسري مثل الجحيم ياسري شتموا أبانا بفحشة وكفري فأروا ونالوا بما جرى في بدري بما جرى في بدري بما جرى في بدري أجه بزينب وكيف الصبط قد دخ المنايا وقولي ما جرى الا لا عباس في تلك الرزا يا يا لو نظرت حالهم عند البلايا لذتي الما في رؤياهم وقد غيلوا بما يا اجي زينب وكيف الصبط قد بخ المنايا وقل ما جرى على العباس في تلك الرزايا هيا هي أمه لو هيا هي أمه لو نظرت حالهم عند البلايا لزدتي ألما لرؤياهم وقد غيلوا ضمايا فعباس قضى في النهر ضامي ططيع الكف في مأوى للسهامي فعباس قضى في النهر ضامي الكف في مأوى للسهامي وابنك ينادي في الأنامي الا من ناصر يحمي خيامي ولكن الودا ولكن الودا على الكرامي بسيفه يسود بالظلامي وابنك قضى اهن ايمانك فشمور قد علاه بالحسامي فشمر قد علاهو بالحسامين فعباس قضى في النهر ضامين قطيع الكف مأوى للسهامين وابنك ينادي في الأنامين ألا من ناصر يحمي خيامين ألا من ناصر يحمي خيامين صوتك الا من ناصره احمد سيابي وما نقول بسيفه يشرع في الظلامي وابن اوكي قضى اهل الايمان فشمر قد علاه بالحسامي فشمر قد علا هو بالحسام بالقلوب شاهدوها بالقلوب شاهدوها زينب لما رأى أمها بالطال